ترى خ الزمان على امتي ونالت من الظلم ما نالها ولما منعنا على عله وترنا لننقذ اصقالها ترى خ الزمان على امتي ونالت من الضيم ما نالها ولما نعضنا على علة وسرنا لننقض أسقالها تقحامت الروم في جاهفل تريد البلاد وأموالها وهدموا عقيداتنا والتقى ونشروا الرديلات أنها لها لقحامة الروم في جاحفل تريد البلاد وأموالها وهدم عقيداتنا والتقى ونشر الرذيلة أن نالها تظن العقيدات في غفلة, غفلة ولكن في الغاب أبطالها تريد النفوس بلا عزة, عزة نموت ونرفض إدلالها, إدلالها تظن العقيدات في غفلة, غفلة, غفلة ولكن في الغاب أبطالها تريد النفوس بلا عزة نموت ونرفض إدلالها عقيدات أحمد منهاجنا بحق وليس الدعاء لها وحب النبي اتباع له وبدل النفوس وأموالها عقيدات أحمد منهاجنا بحق وليس الدعاء لها وحب النبي اتباع له وبدل النفوس وأموالها وليس اتباك على آله وضرب الدفوف وموالها وجلب الأعادي إلى أرضنا ونصر النصارى وأديالها وليس اتباك على آله وضرب الدفوف وموالها وجلب الأعادي إلى أرضنا ونصر النصارى وأديالها فما كان إلا وأن أصحروا وزلزيلت الأرض زلزالها وهبت اليوثل وغابة وحطامت الأصد أغلالها فما كان إلا وأن أصحروا وزلزيلت الأرض زلزالها وهبت اليوثل وغابة وحطامت الأصد أغلى لها وعافت نفوس ثم ضجيعها ونادى الهرا را وأفغان وافغان عادت تدق الطبول وتدريب للحرب امسالها وعافت نفوس ثم ضجيعها ونادى الهرا را اشبالها وافغان عادت تدق الطبول وتدريب للحرب امسالها ونادت عشائير من يعرب وضجت تقدم أبضالها وأحفاد فاتيح قد شمروا وأبناء زينك تدعى لها ونادت عشائير من يعرب وضجت تقدم أبضالها وأحفاد فاتيح قد شمروا وأبناء زنك تدعى لها وأبناء طارق وسط الصحاري وتلبس للحر ثربالها وصومالنا أظهرت بأسها ترد الجيوش وأمالها وابنا اطارق واست الصحاري وتلبس للحر بسربالها وصومالنا اظهرت باسها ترد الجيوش وامالها وكبول لمتان في حربها وعزني تفجير ارتا لها وانبارنا عاونت تؤيذ بالفعل أقوالها وكابول لم تان في حربها وغزني تفجير أرتالها وأنبارنا عاودت ذربها تؤيد بالفعل أقوالا وبغداد عادت لهم أو إله تحد من البيض أنصالها ديال وموصيل موصولة تقضيع للروم أوصالها أو وبغداد عادت لهم أو إله تحد من البيض أنصالها ديال وموصيل موصولة تقضيع للروم أوصالها ونصر العله وعنطافه لنا قرب الله أجالها وعقب الجهاد دخول الجنان يقينا فطوبى لمنالها ونصر الاله وانطافه لنا قرب الله اجالها وعقب الجهاد دخول الجنان يقينا فطوبى لمنالها يقينا فطوبى لمنالها